Wastafikri, lmt zal, xal faahlami, yugatih al kesel. Inn al amani, wastafikri, lmt zal, xal faahlami, yugatih al kesel. Lakin nii qurrtu اماني بالعمل مل بلا <متحدث> النحل ها في كل ثانية يواصل بالعمل ويجوب في الأرض ليلقى زهرة ويعود منها في رحيق للعسل ننشر الدين لكي تفنى الظلم فلنعمل اليوم بعلم واقيا ولننشر الدين لكي تفنى الظلم في الأمان وسط فكري لن تزل خلف أحلام Karena aku memutuskan untuk menghabiskannya, karena aku memutuskan untuk menghabiskannya. Dan katakanlah mereka yang berbuat baik حجمه ضرب الكتاب لنا به أحلى مثل قد كان للنملي لنا لرسالة وتعاونوا بالبر كي تلقوا الأمل لنعمل اليوم بعلم واقيا ولننشر الدين لكي تفنى الظلم إن الأمان وسط فكري لن تزل خلف أحلامي لكنني قررت ان امضي بها لكنني قررت ان امضي بها وقل اعملوا تجن الاماني بلا عمل بلا